يَعُوكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضوع وخفية تدعونه تضوع وخفية إلا إن من هذه لنكونن من الشاكرين قل أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأسبع انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قوك وهو الحق قل لست عليكم بوكير لكل نبأ استقروا وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَسْتَغْفِرُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنَّ ليس لها ليس لها من دون الله ولي ولا وناشغيع وإن تعد الكل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يغفرون قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَظُرُّوْنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهِ كَالَّذِ إِسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَأ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 قَوَ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُخْشَفُ الصُّعُقُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتِ التَّخِدُ أَصْنَامًا آلِهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 ولم يلبسوا إيمانهم